نسأل الله العظيم رب عظيم العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذبنا نحمده جل وعلى الذي جمعنا وإياكم في هذه اللحظة الطيبة المباركة حيث جمعنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فنسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه اللحظة في هذه الغرف الطيبة مباركات أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع صحابته رضي الله عنهم أجمعين مع حصة جديدة من حصص تفسير كلام ربنا ومع صورة جديدة على وهي صورة الصافات كما تعلمون بأن صورة الصافات صورة مكية وعدد آياتها 182 آية <تصفيق> إن كان بعد الإخوة من يستطيع أن يقرأ لنا بعض الآيات من سورة الصفات فليتفضل إن شاء الله تطوع أحد الأخوة يقرأ لنا إن شاء الله تعالى تفضل. أخونا مهدي أخونا مهدي ستقرأ إن شاء الله هل ستقرأ تفضل إن شاء الله بارك الله فيك اقرأ إلى الآية 21 إلى الآية 21 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم حياكم الله وبياكم جميعا إن شاء الله أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتالي ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 Få inna, här är trädet enbart. Få då de "Ja, السلام عليكم بارك الله فيك أخونا مهدي هذه القراءة الطيبة شكرا الله لك إذن بدأ الله جل وعلا هذه الصورة بقوله سبحانه والصافات صفا يعني هذه الواو ما حكمها الواو ماذا هذه الواو والصافات وهو ماذا <ده> وهو القسم تمام وهو القسم والمقسم <والقسم> <والقسم> به هو الصافات <مه> هذا قسم من الله جل وعلا بالملائكة الكرام وكما سبقا قلنا بأن الله تعالى له الحق في أن يقسم بمخلوقاته وهذا دليل على عظمة خلقه فهو الخالق وله الحق سبحانه في أن يقسم بما شاء بخلاف المخلوق الذي هو مخلوق لا يجوز له أن يقسم بكل مخلوق بل عليه أن يقسم بخالق المخلوقات سبحانه وتعالى هذه الملائكة التي خلقها الله جل وعلا لخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والصافات صفة صفوفا في خدمة ربهم وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صحيح أنكم تصافون في الصلاة كصفوف الملائكة والصافات صفا فالزاجرات زجر وهم الملائكة يزجرون السحابة وغيره بأمر الله جل وعلا فالتاليات ذكا وهم الملائكة أيضا الذين يتلون كلام الله الذين يتلون كلام الله نعم طيب فلما كانوا متألئين لربهم ومتعبدين في خدمته، ولا يعصونه طرف عين، أقسم بهم على أولوئيته. أقسم بهم على ألوهيته فقال إن إلهكم إن إلهكم لواحد ليس له شريك في الألوهية فأخلص له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة ثم قال ربنا جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي هو الخالق لهذه المخلوقات والرازق لها المدبر لها فكما أنه لا شيء له في ربوبيته إياها فكذلك لا شيء له في ألوهيته وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة فيلزمهم بما أقر به على ما أنكوا وخص الله جل وعلا المشارق بالذكر لدلالتها على المغايب أو لأنها مشايق النجوم أو لأنها مشايق النجوم التي سيذكرها فلهذا قال ربنا زل وعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا إلى على ويقدفون من كل جانب ذكر الله في هذه الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين هاتين الفائدتين العظيمتين إحداهما كونها زينة للسماء فالله جل وعلا زين هذه السماء بهذه الكواكب إذ لولاها لكانت السماء جرماً مظلماً لا ضوء فيه ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها وتتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل ومن أراد في الحقيقة من أراد أن يعرف قيمة هذه الزينة فليذهب فليبتعد عن الحاضرة يبتعد عن المدينة لأن أضواء المدينة تمنعك من التمتع بهذه الزينة يعني اذهب إلى البادية أو الصحراء وانظر إلى قبة السماء ويظهر ذكر قول الله جل وعلا غاية الإظهار أما أضواء المدينة فإنها تحجب تحجب أضواء النجوم ولا تظهر هذه الزينة ظهورا جميلا كما هو الشأن إذا كنت في مكان ليست فيه هذه الأضواء الكاشفة التي توجد في الحاضرة. من زين السماء الدنيا. إذا قلنا ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين. أما الثانية حراسة السماء حراسة السماء من كل شيطان مارد. يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة فإذا استمعت الشياطين قد فتها الملائكة بالشهوب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى يعني جعلها الله جل وعلا لحماية السماء لحماية الوحي ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم كلما أرادوا أن يقتربوا من السماء ليختلصوا السمعة وإلا صلت الله عليهم هذه الشهوب ولو لأنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا ولكن قال ربنا جل وعلا إلا من خاطف الخطفات لا إلى الله أي إلا من تلقف من الشياطين المايضة المرضة لكلمة الواحدة على الوجه أو على وجه الخفية والسائقة فأثبعه شهاب ثاقم طارة يوديكه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء وطارة يخبر بها قبل أن يوديكه الشهاب فيكذبون معها مئة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء كما جاء في حديث رسول الله ولعل هذا الأمر وهو طبعا بقضاء الله وقضائه أن هؤلاء الذين يستيقون السمع ويخطفون بعض الأخبار لعل فيه مبتلاء للناس ولهذا نرى أن الناس يفتنون بهؤلاء الدجاجل والمشعوذين ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيبة وكأن الله جل وعلا يعطي هؤلاء الشياطين فرصة أخذ بعض الأخبار ليمتحن هؤلاء ليمتحن بهم الناس هل سيصدقون أم سيكذبون وإلا فالله جل وعلا لو أراد أن يستمع هؤلاء الشياطين شيئا لما سمعوا شيئا ولم استفقوا السمع ولم أخذوا شيئا ولكن يأخذون بعد الأشياء نأخذون بعض ال... الأخبار إلى أوليائهم إلى دجاجلتهم فيفتتن الناس بهم بين مكذب وبين مصدق بل للأسف الشديد صار من المسلمين من يقطع الفيافي من أجل مشعوذ أو دجال بذعب أنه يقول الحقيقة ويخبرك بالحقيقة حتى أضفر عليهم مسألة كأنهم يعلمون الغيب لا حول ولا قوة إلا بالله ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال ربنا جل وعلا فاستفتهم فاستفتهموا أي اسأل منكر خلقهم بعد موتهم أهم أشد خلقا أهم أشد خلقا أم من خلقنا أهم أشد خلقا أي إيجاد بعد موتهم أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات فلا بد أن يقر وأن يعتيفوا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إذن عند اعترافهم بهذه المسألة هذا يلزمهم هذا يلزمهم بالإقرار بالبعث بل لو رجعوا إلى نفسهم فكروا فيها لا لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين اللازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، أي قوي شديد، كقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمائن مسنون، من حمائن مسنون. ثم قال ربنا جل وعلا بل عجبت ويسخرون بل عجبت يا أيها الرسول وأيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعت بعد أن, أري... بعد أن رأوا من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة وهو حقيقة محل عجب واستغراب رغم ما رأوا ورغم ما سمعوا ومع ذلك يكذبون بالبعث هذا أدعى إلى الاستغراب بل عجيبت ويسخون وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخون ما توقف الأمر عند الإنكار أنهم تعجبوا وأنكوا بل تجاوز الأمر إلى السخرية والاستهزاء يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق وهذا شأن المعاندين للحق في كل زمان ومكان لا يكفيه من اعتراض على دين الله جل وعلا بل يتطرقون إلى أسلوب الاستهزاء والسخرية والرصوم والكركاترات وكذا وكذا شاكلة واحدة تتكرر في كل زمان ومكان فهذا حال المكذبين بهذا الدين وحال المكذبين بالرسل والمكذبين بالبعد يستغربون لما يجيء وما جاء بهذا الدين بل لو أنكروا واستغربوا لكان كفى بل يتطور الأمر عندهم إلى درجة الاستهزاء والسخرية فحسبنا الله نعم الوكيل ويصفون السنة بأقدح الأوصاف ويصفون اللحية بأقدح الأوصاف ويصفون الحجاب بأقدح الأوصاف في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا يعني ما في قلوبهم يدفع بهم ليس إلى الإنكاء وحده بل إلى التكذيب والاستهزاء والسخية قل موت بغيظكم فهذا الدين محفوظ من قبل رب العالمين بل عجيبت ويسخرون وإذا ذكوا من العجب أيضا إذا ذكوا ماذا يفعلون لا يذكرون لا يذكرون ذلك فإن كان جاهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال وإن كان تجاهلا وعنادا فهو أعجب وأغرب إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري أنك لا تدري فالمصيبة أعظم ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال والباب الألباء يصخرون منها ويعجبون بل من أعجب العجاب أنهم يقولون للحق لما جاءهم إن هذا إلا صحر مبين يعني ما آمنوا بل كذبوا واستهزأوا ولم يتذكروا ها؟ وراموا الوحي بالسحر المبين لا حول ولا قوة إلا بالله انظروا إلى هذه المراتب التي سلكها المكذبون بالحق تكذيب سخية واستهزاء عدم التذكر ووصف هذا الحق بالسحر ولا شك أن وصف الحق بالسحر أنا ذك أنا من أقدح الأوصاف أن يوصف الوحي أن يوصف القرآن بالسحر فهذا من أقدح الأوصاف عند العرب وهكذا تسلسل في دم ما أنزل الله على رسوله وَإِذَا أُوتِيَتْ آيَتِي سَخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ هَيْدَمْتَنَا مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابَ أَيْضًا قِيَاسُهُمْ قُدْرَةَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى قُدْرَةِ الْأَدَمِ النَّاقِصِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ فَخَالُوا اسْتِبْعَادًا وَإِنْكَارًا هَيْدَمْتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا مَبْعُوثُونَ إن لم يعوتون أو آباءن الأولون لما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم أمر الله ورسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على طرحي فقال قل نعم قل نعم يعني ستبعتون أنتم آباءكم الأولون وأنتم داخلون ما معنا داخلون ذليلون ذليلون صاغرون لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله والجزاء من جنس العبادة فإنما هي زجرة واحدة إصرافيل ينفخ إصرافيل فيها في الصور فإذا هم مبعوثون من قبورهم ينظرون كما ابتدأ خلقهم بعثوا بجميع أجزائهم خفاتا عراتا غرلا وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخزي والخصار ويدعون بالويل والصبور وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين فقد أقرب ما كانوا في الدنيا به يستهزئون ظهرت الحقيقة إن كشف الغطاء يا ويلنا هذا يوم الدين فيقال لهم هذا يوم الفصل لا إله إلا الله هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق يوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل تخلص وتحلل من مال غيرك ومن تبعات غيرك لأن هناك ليس تم تدرهم ولا دنار إنما هي الحسنات والسيئات وعليكم سلامة الله يوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ثم يقول ربنا جل وعلا أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي إذا حضر يوم القيامة وعاين ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي بها كانوا يكذبون فيقال احشر الذين ظلموا ظلموا ما هذا؟ ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم وأزواجهم عفوا وما كانوا يعبدون وأزواجهم الذين من جنس عملهم كل يضم إلى من يجانسه في العمل وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها فجمعوا جميعا فهدوهم إلى صورة الجحيم أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم رغما على أنفسهم نسأل الله السلامة والعافية وبعدما يتعينوا أمهم إلى النار ويعيفون أنهم من أهل دار البوار يقال وقفوهم أه؟ وقفوهم قبل أن توصلهم إلى جهنم عليكم سبحانه الله وقفوهم قبل أن توصلهم إلى جهنم إنهم مسؤولون لا إله إلا الله إنهم مسؤولون قبل أن يلجوا النار قفوهم سيسألون إنهم مسؤولون هم؟ عما كانوا يفترونها في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم اللهم آمين وإياكم فيقال لهم ما لكم لا تنصرون ما الذي جر عليكم اليوم اللهم آمين ما الذي جر عليكم اليوم لماذا لا تنصرون بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا والكفر ينصرون بعضهم بعضا وملة الكفر ينصرون بعضهم بعضا ولا يغيط بعضكم بعضا بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن إلى أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيتكم وتشفع لكم عند الله فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لماذا؟ لأنهم قد علىهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخاضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا ولهذا قال بل هم اليوم مستسلمون لا إله إلا الله استسلام ليس كاستسلام الدنيا استسلام للرب العزة حسبنا الله بن عبد الوكيل بل هم اليوم مستسلمون لا مقاومة ولا كلام ولا تعقيب ولا تعليق استسلام تام لرب الأنام سبحانه وتعالى بل هم اليوم مستسلمون ثم ينقلون ربنا جل وعلا إلى محطة أخرى حيث ينقل لنا هذه الصور البديعة من كلام ربنا جل وعلا وأقبل بعضهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين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 لذائقون فأعويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وأقبل بعضهم على بعض من لما جمعهم وأزواجهم وآلهتهم لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم ها؟ وهدوا إلى صلاة الجحيم وأوقفوا فسئلوا فلم يجيبوا وأقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء لا إله إلا الله والله لن ينفعك رئيسك ولن ينفعك من يعطيك الأوامر المخالفة لرب السماء والأرض. وعليكم السلام ورحمة الله. بل غدا يوم القيامة يتبرأ منك. وحياكم الله. نعم. فقال الأتباع. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين ما كنتم تاتوننا عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلون ولولا أنتم لكنا مؤمنين قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين لا إلى الله أي ما زلتم مشركين كما نحن مشيكون فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا وهنا واو واو الحال والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان أي قهر لكم على اختيار الكفر أنتم الذين اخترتم الكفر وأنتم الذين اخترتم المعصية لرب السماوات والأرض واتبعتمونا بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحد فحق علينا نحن وإياكم إنا لذائقون العذاب أي حق علينا قضى ربنا وقضاءه أننا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب ونشترك في العقاب لا إله إلا الله قال رجل للإمام أحمد لما كان سجينا يا إمام هأنا من أعوان الظلمة قال لا بل أنت من الظلمة حسي الله نملا وكيل، بل أنت من الظلمة. إذا فع المناصب يتبرؤون من أولئك الأتباع الذين باعوا دينهم بدنياهم، باعوا حياءهم. باع عفتهم من أجل ماذا من أجل منصب أو من أجل مال أو من أجل وسام أو من أجل كذا من أجل أمر تافه دنيوي لا يساوي عند الله جناح بعوضة يرضون رؤساءهم ومدراءهم ويغضبون رب الأنام سبحانه وتعالى من نتيج غدا يوم القيامة يتبرؤون منهم ما كان لنا عليكم من سلطان رحيمكم الله ما كان علي ما كان لكم علي من سلطان أيقهر لكم على اختياء الكفر أنتم الذين اختاوتهم الكفر أنتم الذين بعتم دينكم بدنياكم بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحد فحق علينا نحن وإياكم إننا نذائقون العذاب نحن وإياكم سندوق العذاب ونشيك في العقاب فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الغواية فاستجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم فلا تلومونا ولوموا انفسكم قال ربنا جل وعلا فانهم يوم عيد اي يوم القيامه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا تطع كبيرك او مديرك او وزيرك او رئيسك في معصيه الله اتخشى ان يطردك من هذا العمل فأنت معبود ومن عبيد الرزاق فلا تخش شيئا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والله نسمع أمورا في الحقيقة يندلها الجبين من شدة خوف المسلمين على أرزاقهم فيقعون في معصية الواحد الأحد لكي يستقر في منصبه أي منصب هذا الذي سيؤذبك إلى النار لا بارك الله في مناصب تؤخذ بمعصية الرحمن بغدا يوم القيامة يطبع منك هذا المسؤول الذي كنت تحت إمارته قال تعالى فإنهم يومئذ اليوم القيامة في العذاب مشتيكون وإن تفاوتت مقادر عذابهم بحسب شرمهم كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتاقوا في الآخرة بجزائه، ولهذا قال تعالى: إننا كذلك نفعل بالمجرمين إننا كذلك نفعل بالمجيمين. ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ غاية. بلغ الغاية وجاوز النهاية يعني حتى ما قامت قياسية في الكفر حسبنا الله نعم الوكيل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه ماذا يفعلون؟ يستكبرون يستكبرون عنها وعلى من جاء بها ويقولون بارك الله فيك يقولون ماذا يقولون معارضة لها فإن لتائك آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون يعنون محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعله شاعرا مجنونا وهم يعلمون أنه لا يعيف الشعر ولا وصفه وأنه أعقل أعقل خلق الله ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم بل جاء يعني من؟ محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي مجيئه حق وما جاء به من الشرع والكتاب حق وصدق المرثلين ها؟ أي ومجيئه صدق الممثلين، فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين فهو آية لأن الرسل أخبر لنبوة حبيبنا إذن فبيعت حبيبنا صدق لما قاله الرسل فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله لأنهم أخبروا به وبشوا. وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لإن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه وأخذوا ذلك على أممهم فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم وصدق أيضا المرثلين بأن جاء بما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه وآمن بهم وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم ولما كان قولهم السابق إننا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره. أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر الصادق منه تعالى فقال إنكم لذائق العذاب الأليم أي المؤلم الموجع وما تجزون في إذاقت وما تجذون في إذاقت العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون ما ظلمناكم وإنما عدلنا فيكم ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشيكون استثنى ربنا جل وعلا فئة فقال إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين ونرجع الكلامة عن هذه الفئة المباركة نسأل الله جل وعلى أن يجعلنا نوائيكم منهم ونسأله جل في علاه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا كما نسأل سبحانه أن ينفعنا بما نعلم وأن يعلم نمجهنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيه يتبعون أحسنه كما نسأل سبحانه أن يغفر ذنوبنا وأن يسر أموانا وأن يصلح أحوالنا وأن يفقهنا في ديننا، فاللهم اغفر ابننا ويسر أمورنا، اللهم فعّلنا وعافينا يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم جعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بكتاب الله وأن نعمل بكتاب الله وأن نطبق أوامره وأن نقف عند نواهيه. بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان ونصل الله تعالى أن يخفى خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا كما نسأله جل في علاه أن يختم لنا ولكم بالحسناء اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة